114. قال فالحق والحق أقول 115. لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين 116. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا